أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفا وصلى الله وسلم وبارك على نبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة ثم أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مع اسم جديد من أسماء الله تعالى الحسنى والاسم اليوم هو اسم الله السبوح ورد هذا الاسم في السنة المطهرة كما في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح السبوح من التسبيح والتسبيح هو التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى وقبل أن نشرع في بيان معاني هذا الاسم وحظ المؤمن من هذا الاسم ينبغي أن نضع بين يدي هذا الكلام شيئا عن أهمية الذكر لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فليست المسألة أن تذكر فقط وإنما أن تذكر ذكرا كثيرا لأن المنافق يذكر قال الله ولا يذكرون الله إلا قليلا يبقى فرق ما بين المنافق وما بين المؤمن أن المنافق يذكر لكن يذكر ذكرا قليلا أما المؤمن فيذكر الله ذكرا كثيرا فإذا أردت أن تتخلص من خصلة من خصال المنافقين وأن تنأى عن مثل ذلك لسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه للأسف الشديد خصال النفاق بين الناس فأول شيء أن تذكر ربك ذكرا كثيرا لاحظوا على نفس هذا المنوال وعلى نفس هذا القياس حين يقول الله جل وعلا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ورد عن أهل التفسير أن المراد بذلك في صورة الحق أن المراد بذلك الشيطان قالوا ليست المسألة إنه كان لا يؤمن بالله لا الشيطان يؤمن وعندنا من القرآن الأدلة على أنه يؤمن يؤمن بوجود خالق يؤمن بوجود الله عز وجل ويؤمن بوجود يوم القيامة لما قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين يثبت لله العز حين يقول الشيطان أنظرني إلى يوم يبعثون يؤمن بأن هناك يوم قيامة حين يقول الشيطان خلقتني من نار يؤمن بأن الله هو الخالق المسألة ليست فقط هنا إنما أنه كان لا يعظم أمر الله لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم فعلى هذا المنوال ليست المسألة أن تذكر فقط وإنما أن تذكر الله ذكرا كثيرا روى البخاري واللفظ له الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم؟ فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا أهل الذكر أهل ذكر الرحمن مجالس الذكر هذه من المجالس التي تتفقدها الملائك وتتلمسها الملائكة يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك لذلك ينبغي أن تكون هذه ديدا الإنسان منه وهو يمشي في الطرقات وهو في لحظة استكان وهو في شيء من أخذ قسط من الراحة ينبغي أن يفطر لسانه عن ذكر الله يسبحونك يمجدونك يحمدونك يكبرونك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قال فيقول هل رأوني فيقولون لا والله يا رب ما رأوك قال فيقول فكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عباد وأشد لك تمجيد وأكثر لك تسبيح متعن الله وإياكم بالنظر إلى وجه الله الكريم قال فيقول فما يسألوني قال يسألونك الجن قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال هل رأوها فيقولون لا والله ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم فيقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليس الشاهد من الحديث إن الإنسان ينبغي أن الأشياء دي تكون ديدانه تسبيح الله عز وجل تحميده تمجيده تكبيره أن يسأل الله عز وجل الجنة ويتعوذ به من النار ينبغي أن تكون هذه ديدا كل واحد منا إذا كان بحق يطلب رضا الله عز وجل والجنة ويخاف عقاب الله والنار السبوح معناه كما قلنا التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى وإذا وردت أسماء الله تعالى بهذه الصيغة صيغة المبالغة سبوح فعول أو فعلول هذه الصيغة المبالغة تعني الكم والكيف يعني لو سبحه كل الخلائق لا يكفي عشان كده هناك ملائكة هذه وظيفتهم فقط يسبحون الله عز وجل لا يفطرون يسبحون الله ليلا ونهارا ولا يفطرون عن ذلك أبدا وهذا كله لا يكفي ثم يقولون ما عبدناك حق عبادتك فلو سبحه كل الخلائق ما كفى ذلك شيئا في مقابل نعم الله عز وجل علينا فلو سبحه كل الخلائق لا يكفي لأن هذا التسبيح مهما صار العبد فيه ومهما فعل العبد فإنه لا يكافئ نعمه سبحانه وتعالى ولو سبحه أعظم الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم كما مأثور عنه صلى الله عليه وسلم فأيضا لا يكفي لماذا؟ قالوا لأنه لا يعرف الله إلا الله لا يعرف الله إلا الله وبالتالي لا نستطيع نحن بقدراتنا هذه أن نكافئه سبحانه وتعالى على نعمه علينا فالسبوح هو الذي يسبح ويمجد وتسبيح العباد والخلائق له لا يكافئ لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية أما إنك لو قلت كلمات هذه الكلمات قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامدد كلماته وذكرنا ذلك قبل ذلك أن هذه الأمور كلها جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يمكن فيه الاستطالة في الأمر سواء من الأعداد من الأوزان من الكيف نفسه لا يكفي هذا كله ربنا تبارك وتعالى ونعمه علينا سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه كما يليق به وكما يحبه سبحانه وتعالى مداد كلماته زنة العرش الذي هو أثقل المخلوقات لا تكافئ ربك سبحانه وتعالى على عظيم مننه علينا والله سبحانه وتعالى غني عن تسبيحنا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن نسبحه وبأن ننزه وإذا رأيت التسبيح في القرآن فابحث عن عيبك إذا رأيت التسبيح لأن التسبيح معناه التنزيه عن كل عيب فأين العيب فينا فإذا رأيت التسبيح فاعلم أنك مطالب بأن تنظر أنت في عيوبك فحين يقول سبح اسم ربك الأعلى ويطالبك في ركوعك وفي سجودك بأن تسبحه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى لتشعر بهذا المعنى أنه العلي الأعلى سبحانه وأنت دونه فتستشعر أنك عبد وتستشعر أنك صاحب عيب فهذا يذلك له ويخضعك له ويجعلك أكثر استسلاما له سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى أنت الأدنى فهو الأعلى وأنت الأدنى هكذا فيأمرنا بالتسبيح والتعظيم له سبحانه وتعالى التسبيح ليس فقط بأن تقول سبحان الله لأن التسبيح معنى أكثر منه ذكر فقط التسبيح معنى أن احنا ننزه الله عز وجل ونعظم فكل ما يقربك إلى الله فهو تسبيح يعني أنت قاعد بتتأمل في خلق الله عز وجل عشكرا في التأمل تلاقي نفسك تقول سبحان الله وانت بتقولها كده وانت متعجب وممكن تقولها بقلبك لما يمر عليك المعنى ده أنت تنظر إلى كمال خلق الله وتنظر إلى بديع خلقه سبحانه وتعالى فتسبحه فهذا التسبيح قد لا يوافقه اللسان بس قد يكون بالقلب فهذا تسبح الواحد وهو بيدرس شيء من العلم وينظر في دقائق خلق الله عز وجل فيسبح ويسبح قلبه قبل أن يسبح لسانه فإذا التسبح ليس فقط التسبيح اللساني هذا فقط وإنما التسبيح معنى أعظم كلما قربك شيء إلى الله فجعلك أكثر تنزيها له عن العيوب وجعلك أكثر تعظيما له فهذا تسبيح من المعاني الخاصة أيضا بالتسبيح السبح في اللغة معنى الفراغ يعني قال الله جل وعلا إن لك في النهار سبحا طويلة قدامك فراغ قدامك وقت طويل اعمل اللي انت عايز فقالوا فهذا معناه أن لك مجال لا ينتهي فالمال ينتهي حين تأكل فتشبع وترتدي ثيابا جديدة تنام على سرير، هكذا هذه الأمور كلها تنتهي أما الله سبحانه وتعالى يسبح لأنه لا حد لصفاته ولا لفعاله ولا لأسمائه وإحنا قلنا في البداية خلص أن كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك فيسبح معنى الكلمة الاستطالة هنا والفراغ الكبير أنه لا حصر له لا يحد سبحانه وتعالى فلذلك يسبح ربنا تبارك وتعالى وإذا كنا نقول أن الله عز وجل يسبح وهو السبوح أن ينزه فمما ننزهه ننزهه عن العيوب مثل الظلم وهنا العباد بيخطئوا خطأ كبير في باب القضاء والقدر بعض الناس تيجي تقول الراجل فلان ده هو مش مسلم بس المعاملاته كويسة ومش عارف انا ازاي ده يكون من اهل النار انا ما اعتقدش كده اصل المسألة ما بتتحسبش بالطريقة دي هو بيحسبها بميزان التعاملات فهو بيعملني كويس معاملة محترمة فبيرى طب ده ازاي يكون كذلك وبعض الناس تحتج بالقدر على المعاصي هو ربنا اراد كده انا عامل ايه في نفسي هو ربنا طلعني كده طلعني في البيت ده طلعني في المكان ده انا مليش في الموضوع اي قدرة ولا طائل وينزه نفسه هو عن ذلك ويلحق بالله عز وجل ذلك ولما بتيجي في الحسنات لا يثبتها له ما واحد في النعم والحسنات ينسبها لله يعني لما يجي ينسبها لله يعني انت النهاردة الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليك بشوية مهارات معينة أو بذكاء معين أو بقدرة معينة في شغلك فأنت بتعرف تكسب كويس بتعرف تتعامل كويس ما تلاقيهاش بينسبها لي الأمور متفوتة زايق ما هو أنا أنا من فلان عشان كده أنا أشتر من فلان أنا بفهم في التجارة عن فلان فعشان كده معايا رزق آه طبعا بفضل العز وجل كل حاجة بس أنا استحق إذا فبينسب النعمه لمن؟ هو حتى ولو قال لك دي عند ربنا سبحانه وتعالى بس هو في واقع الأمر بينسبها لنفسه لما تيجي المعاصي ينسبها لله ما هو انا ما قصدي هو شايف أنا ما كنتش عايز كذا بس هعمل ايه الظروف اضطرتني ومن وراء الكلام ده معناه ايه الظروف اللي اضطرته من وراء الكلام ده هو عايز يقول ان ربنا خلاني اوقعت في الزنب ده انما انا انا كنت كويس وكنت مش عايز اعمل حاجه بيقلب الآيب. وجواب الشبهه دي من القلب دي. طب اش معنى يعني في الحسنات ما بتنسبهاش لله واش معنى في السيئات بتنسبها لله اذا كان الامر كذلك فبعض الناس ممن لا ينزه الله لا يسبح الله يثبت له الظلم بشكل خفي هو من وراء الكلام ده عايز يقول ايه ايه زلم ربنا ظلم او ظلم فلان يعني في ناس بتعترض مش بس على نفسية لا بتعترض لغيرها طب وليه فلان يحصل كده وليه طلع ده كافر وليه يخلي ده مسلم وليه يطلع ده غني وليه يطلع ده فقير فيحتج ويعترض والعبد الأصل فيه الجهالة وليس العلم والعبد الأصل فيه الطيش وليس الحكمة بس من طيش العبد ومن ظلمه ومن كفرانه بنعمة الله عز وجل أنه يقع في هذا الإشكال فلا يسبح الله عز وجل اسمعوا بقى ربنا أجاب عن الشبهة دي بكلام دقيق إلى أبعد حد قال أولا وهل نجازي إلا الكفور واحنا بنجازي إلا الكفور هل من شأن الله عز وجل أن يظلم العباد هكذا تشفيه طب هيتشفى منهم ليه يعني هو خلقه فهو أصل خلقوا كده فهيطلعوا ودخلوا النار هو بقى كده كده أنت بتثبت لله الطيش وبتثبت لله عز وجل الظلم وحشار سبحانه وتعالى لأنك ما تعرفوش واسمع يقول إيه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هو ربنا لو كاننا رايزا احنا ما نطلعش كده ما كننش عايي طلع فرد كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا اللي بيفتاري على الله الكذب ده وبيفترى على الله عز وجل الكذب طب قل لي العلم اللي عندك ان ربنا سبحانه وتعالى قدر على ده النر ده الحديث عكس كده إن الرجل اللي يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها مين قالك إن فلان ده حيبقى آخرته النار ومين قالك إن آخرت فلان ده الجنة مش بتاعتك هل عندكم من علم فتخرجوا لنا هات لي العلم مين قالك إن ربنا ظالم فلان ده في إنه طلع وكذا أنت عارف مقالات الأمور هتمش ازاي أنت شايف النهاردة فأول حياته مثلا طالع في بؤس وشقاء ووو تعرف ربنا عاد دلوي أو إن نعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى لي والعكس أنت تفهم مقالات الأمور ما تعرفش فبالتالي ما تحكمش على الشيء بعين قاصرة لأنك لا تدري مقالات الأمور ماذا يدخلوه الله لهذا العبد ومنظور آخر احنا بنبص بمنظور الدنيا ربنا قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أنت عايز عرض الدنيا أنت بتفكر بالدنيا ربنا لا يريد ذلك الله يريد الآخرة فإذا كنت أنت بتحكم على الناس بمنظور الدنيا الله عز وجل لا ينظر إلى الأمور بذلك إيه الدنيا أمام الآخرة لو تحسبت بالشكل ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من أبأس خلق الله بالحياة التي عاشها والضنك الذي كبده وسنين الدعوة من تعذيب والطهاد وقهر وظلم حتى في سن التمكين وهو في المدينة أغلب الأوقات كلها في الجاد في سبيل الله مفيش راح يبقى إيه ده؟ بالمنظور ده يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش عيشة مرفهة وعيشة حلوة زي ما احنا عايزين وإنما عاش عيشة فيها بؤس وشقاء وعذاب لكن هي بتبص كده لا بتنظر إلى المآل المآل آخرة فنحن حين نثبت لله عز وجل صفات نثبت له صفات وعيوب والعاذ بالله تعالى حين نثبت له الظلم وحين نثبت له السفة وحين نثبت له مثل ذلك نحن لا ننزه الله فلا تقول سبحان الله وقلبك يكذبها عشان كده محتاجين إحنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنقول الصبوح إن إحنا نرضي قلوبنا عن الله. لو القلب راضي والقلب حاسس والقلب مستسلم والقلب خاضع وذليل يبقى هو ده القلب الذي يسبح الله حقه. إنما اللسان كذاب. اللسان بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والقلب بيقول ليه عملت فيها كده. ومنما يسبح الله عنه أي ينزه الله عز وجل أنه ينزه عن الصاحبة والولد. فزي ما تدارسنا في اسم الله الأحد الصمد حينما ذكرنا سورة الإخلاص وقلنا ينزه الله عز وجل عن الفرع والأصل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ليس له أصل وليس له فرع سبحانه وتعالى فنحن ننزهه عن الصاحبة وننزهه عن ولد انتبأ في المقابل ما اتخذ الله عز وجل صاحبة ولا ولد أما أنت فتحتاج إلى صاحبة ولد شوف كده الشاب مثلا يبتلي في سن العشرينات وبيأسس حياته ويبتلي بقى حيتجنن عايز تجوز لانه يريد ان يسكن غريزته ودي شيء غريزي وفطري فيه لانه محتاج الى زوج في حاجة مثلا غريزته كده ولما يتزوج ويقعده كم شهر ولا حاجة ومفيش حمل ويبتلي بقى يبتلي ونغص عليه حياته عايز ولد وهي نفسها تبقى عايشة مع عايشة كويس قوي بس تقولك عاطفة الامومة محتاجة يبقى لي يا ابن حتى لو كان زوجي ده من أفضل خلق الله في التعامل بس في الأخير خالص في غريزة مش مش بعد فأنت تحتاج إلى صاحبة وتحتاج إلى ولد أما الله فما اتخذ صاحبة ولا ولدا فسبحان الله عز وجل فلذلك تنزه الله وهكذا يعني زي الأمثلة دي أنت وأنت بتقول سبحان الله قاعد بتعمل حاجتين بتثبت له كمال وبتثبت لنفسك نقص آه، أنت بتثبت له هو غير محتاج لنا هو غني عنا ونحن فقراء إليه هو سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يكون له كذا أو كذا ونحن محتاجين إحنا محتاجين نأكل ونشرب ويبقى لنا زوجة ويبقى لنا أولاد ومحتاجين ننزل نشتغل علشان خاطر نأتي بالرزق محتاجين أما الله فليس في حاجة تبقى طول الوقت قاعد تعمل كده أنت ظالم لنفسك أما هو سبحانه وتعالى فمنزه عن الظلم بهذه الطريقة تعرف إزاي تقول سبحان الله تحس بالمعنى بتاع الصبوح ده ان انت تثبت له الكمال وتثبت لنفسك النقص معنى جميل ايضا في التسبيح ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان كل المخلوقات وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفور معنى رائع في ايه يعني المنبر ده الخشب ده الان يسبح والارض اللي احنا عليها دلوقتي دي بتسبح والعمود اللي قدامنا ده بيسبح وبيعبد الله عز وجل ما من شيء في الكون إلا يسبح الرحمن إلا بني الإنسان فعشان كده قال ايه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم مش عارفين طلقة التسبح بتاعتهم ازاي وبعدين ختم الآية باسمين إنه كان حليما غفورا قالوا حليم على من لا يسبح غفور لمن يسبح فهو حليم على من لا يسبح يعني من لا يسبح يستوجب ذلك غضبه لكن هو حليم فلو أراد أن يعجل لك العقوبة لأنك لا تسبح لكان لكن حال معك خدت بالكم المعنى وغفور لمن هو يلهج بالتسبيح وإحنا مش هنوصل لده كمان فهو يغفر له اللي بيلهج بالتسبيح ده في الآخر خالص مش هنوصل برضه إن نحن نوفيه حقه فيغفر لك تقصيرك يعني اللي بيسبح مقصر واللي ما بيسبحش مستوجب غضبه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا معنى آخر لأن التسبيح هنلاقيه في القرآن كثير ومفتتح به صور كثيرة زي مثلا ما ذكرنا في سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ثم بعد ذلك ذكر عيوب اتكلم على العيب العيب اللي هو ايه التناقض القول بلا عمل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون فبيتكلم على عيوب عشان كده بادأها بالتسبيح هو سبحانه وتعالى منزح عن ذلك انما احنا بنقع في ذلك نتكلم وما نعملش نسمع وما بنطبقش فعشان كده سبحان الله وامرنا معنى اخر في التسبيح ان نسبحه صباح مساء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صورة الروم يبقى حين نصبح وحين نمس ينبغي علينا أن نسبح وأن يكون التسبيح ديدننا ووظيفة التسبيح وظيفة أساسية ونحن سنذكر في الختام بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها حث شديد على صيغ من التسبيح وبيان الأجر الكبير الذي ترتب عليها في المعاني أيضا الواردة في التسبيح شوفوا معنى جميل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صليح مسلم قال عن الله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحات وجهه تهى إليه نظره من الخلق حجاب النور عشان كده قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الإسراء لأنه قال نور أن أراه فقالوا رأ النور ولم يره نور أن أراه أن أراه يعني هشوفه إزاي كيف لي أن أراه أنا شفت نور فالنور ما استطاع إنما أثبته لقلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأه فعشان كده اللي رجحوا هذا القول قالوا رأاه بقلبه لكن لم يره بعينه ولو رأاه بعينه لا يستطيع أن يكيفه هيكيفه إيما ليس كمسره شيء هيقول لك شكله إيه هيقول لك النور ده النور ده شيء هيقول لك حاجة كبيرة قوي كده مش عارف ايه ما برده شيء هو ليس كمثله شيء فانت ما تقدرش تكيفه بشيء علشان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فهو لما رأى رأى نور والنور ده شيء فبالتالي قال أنا شفت نور نور ان ارى فبيقول حجابه النور لو كشفه لا احرقت سبحاتي وجهه من ذها اليه من خلقي عشان كده لما جاء موسى لمقاطنا وكلمه رب قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة من معنى التسبيح أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى لذلك إحنا كده إمكانياتنا دي ما يتقدرش أن نحن الآن أن نرى ربنا سبحانه وتعالى إنما يجعلنا الله بكيفية أخرى يوم القيامة فحينئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الوضع يختلف تماما اسمعوا بقى الكلام الجميل أو ده بعض العلماء والعارفين يقولوا إيه؟ قالوا لو شهدت عيناك من حسنه الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك أنت لو كنت عرفتني وشفت جمال ربنا الجميل سبحانه وتعالى ما كنتش عينك تبص لغيره عارف كده أقول المثل الأعلى لما الواحد يكون مثلا متزوج من المرأة أو مثلا لمح المرأة جميلة وتزوجها فهي كفت عليه عينه ما يبصش لحد تاج خلاص هو دلوقتي مستمتع بهذا الجمال والله المثل الأعطى فبيقول أنت لو كنت شفتنا لو كان قلبك ده في عين البصيرة رأيت بها ربك لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العشب وجئتنا ولو تسمع, لو تسمع مش ده كلام ربنا يا جماعة القرآن ده مش كلام ربنا لو القلب اتفتحت فيه فتحة كده لنور الهداية ده وسمع وبقت فيه أذن حية تسمع أذن واعية كان يبقى الموضوع مختلف تماما ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب ما كنتش بعد كده تسمع لحد تاني ما كنتش ترعي سمعك أحدا آخر خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو قلبك يحب بعد كده لما تشوف الناس اللي بتحب ربنا بجد وتشوف بيعملوا إيه؟ من طاعة ومن اجتهاد و... كنت أنت ساعتها تعذرهم أصلا هم حبوا فلما حبوا بقوا بحال تاني ما بقواش يحسوا برجليهم وموقفين في القيام ما بقواش يحسوا بجسدهم وهم صايمين ما بقواش يحسوا وهم أصلا في ملكوت غير الملكوت حالة الذكر ما كنتش تبقى متعجب من حال بعض الناس المتحببين دول ومدى اجتهادهم في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو قربنا لك نسمة لم غريقا واشتياقا لقربنا ولو بعت لك بس كده رحمة بسيطة أو نسمة لو بعت لك يعني شيء من نفحات رحمته سبحانه وتعالى واستشعرها القلب حقا وحسيت مدى حلاوة الأرب منه ولو قربنا لك نسا لمت غريقا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا يقول فليس حبنا سهل وكل من دعا سهولته قلنا له قد جهلتنا حب مش ادعاء ادعاء قوم أنهم أحبوا الله عز وجل وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤك فقال الله فقل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر هي مسهلة كده أنت تقول ده أنا حبيب ده ربنا ده أحب شيء إلى قلبي ربنا أعظم شيء عندي مش سهلة فين التطبيق لابد أن يكون هناك من شيء ومن علامة تدل على حبك له سبحانه وتعالى السبوح كما قلنا فيه معنى التعظيم ومعنى التنزيه ومعنى سبوح الذي يعظم كثيرا لذلك قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيك فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ودانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه لذا كله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لم يكن يعظم أمرنا فلذلك أثبت الله عز وجل لنفسه مثل ذلك فهو رب العرش العظيم وهو العلي العظيم والله ذو الفضل العظيم فعظمه بأن تعظم أمره ونهيه يبقى تسبح الله يعني تعظم الله تعظم كيف الآن حي على الصلاة لبيك ربي الآن أخرج زكاة مالك ذو المبلغ مش قليل لبيك ربي الآن عليك أن تبر بوالديك وأن تجلس تحت قدميهما عندنا مشاغل وعندنا أحوال والأمور كذا كذا لا دلوقتي الجنة تحت قدمها فثمت الجنة الحديث في كده إنما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا أصل له إنما قال للصحابة كن عند أمك فثم الجنة قال له خليك تحت رجلين أمك فثم الجنة هنا موضع الجنة فبالتالي ها هنا عليك أن تقيم هذا الأم تعظم هذا الأمر هب أنت الآن معظم لأمر الله سبحانه وتعالى ليكون لك من اسمه السبوح نصيب لأنك تعظم ما يعظمه الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الأحاديث التي وردت في هذا الباب من باب يعني حظ العبد من اسمه السبوح بعد ما ذكرنا هذه المعاني. أول حاجة اختصارا. إذا كنا نثبت لله عز وجل أنه منزه عن العيوب إذا ترى نفسك في العيوب يبقى أول حظ للعبد من اسمه السبوح الذل والانكسار. لأنك تذل لما بتشوف عيوبك والأمر الثاني التسكية حظك من اسمه السبوح أن تسعى أنت في تسكية نفسك بأن تتخلص من الإيه؟ من العيوب وإذا كان اسم الله السبوح يعني التعظيم يبقى كما قلنا عليك بأن تعظم أمره ونهيه ليكون لك نصيب من اسمه السبوح ومن المعاني ومن آثار اسمه السبوح دوام التسبيح لله تبارك وتعالى تعالوا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في هذا الباب من أحاديث روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مشهور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله يا بحمد سبحان الله العظيم إذا التسبيح والتحميد ثقل أديه ثقيل في الميزان يحببك إلى الرحمن سبحانه وتعالى وقال حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله قال فإن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده إِنْ ربنا اصطفى لملائكته وَعِبَادُهِ سبحان الله وبحمد وعند البزار بإسند جيد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وفي لفظ عند النساء غرست له شجرة في الجنة غرست له شجرة في الجنة وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده افرض انت مش قوام ما هو مش كل عباد الله هيكونوا على شكلة واحدة افرد انت لست من قوامين الليل فبيقول من هاله الليل أن يكابد، أو بخل بالمال أن ينفقه وانت مش ممن ينفق في سبيل الله يعني ده مش بابك ممكن بتنفق بس مش ده المقدار المطلوب وبتقيم بس بتصلي ركعتين خفاف على قدك ولما بتتصدق بتصدق برضه فمش ده اللي يثق الميزانك فمن هاله الليل أن يكابد، أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله وانت مش الفتى الإسلام اللي حيحر الأقصى ولا حيكون هو الفتى المغوار ده في ساحات الجهاد فلا هذا ولا ذاك ولا ثم وجبنا عن العدو أن يقاتله عليه عبودية لابد ألا ينفك عنها فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله جبل ذهب يعني انت تدي تريليون ده ولا تدي جبل ذهب ده تريليون تريليون تحط بقى اصفار زي ما أنت عايز جبل ذهب تنفقه في سبيل الله قال سبحان الله وبحمده أحب إلى ربنا من جبل ذهب تنفقه في سبيل الله بس مش معنى كده ان الناس تبخل واحنا نسمع الحديث دي يبقى خلصنا الموضوع لا حد يعمل ولا ده ولا ده ولا دا لا قيام ليل ولا جهاد ولا نفقة وكل يوم سبحان الله وبحمده جبل ذهب السلام عليكم ليس المعنى كذلك طبعا هذا الحديث رواه الفريابي والطبراني واللفظ له حديث صحاها الشيخ الألباني وأيضا في صحيح مسلم من حديث يابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البح قلنا الرغاوي بتاعة البح الرغاوي الأمواج دي اللي هي برضو عدد لا حصر له لو كانت ذنوبه بمثل هذا الكم الكبير فإنها تغفر له إذا حقق معنى سبحان الله بحمد في قلبه يعني ما تبقاش كده وعلى السال خلاص إحنا ما احنا عايزين نختصر الأمور فسبحان الله بحمد وخلاص كده تغفرت لنا يلا قول سبحان الله بحمد ميت مرة مع بعض الناس بيتسألنا الأسئلة دي يقول لك مش أنتوا قلتو بتتغفر ذنوبه كلها ولو كانت قد كده طب خلاص سبحان الله بحمد ميت مرة وعيش بقى اليوم زي ما أنت عايز لا ده, ده ممن يمكرون السيئات اللي بتعامل مع ربنا أنت بتخده عمين أنت تلعب مع ربنا اللي هو يعني دي زي ما نتناس كتير تقول لك خلاص أنا أعيش حياتي كلها وأجي على الخمسين أروح أعمل حجة وكل اللي فاتت اتمحى ونبتدي بقى حياة جميلة كده مع ربنا وخلاص بس عيش بقى شبابي وقضي بقى ما أنت عارب الدنيا بتبقى عاملة كده فمحدش بيعدي فترة الشباب دي من غير ما يكون واعلف شوية زنوب كده فكلنا بنعملها فخلاص بقى فاقي على الخمسين وهو خاضعهم وعادةً اللي يعيش بيتعامل مع ربنا بالأسلوب ده يخدعه يا ما ناس تقول لك بس لما اعمل كزحة بأكويس لما اعمل كزحة بأكويس مش هينفع لأنه ده مش من علامات صدق التوبة لو صادق في التوبة يتوب الآن لو معظم لله مسبح للرحمن الصبوع يبقى من الآن القرار فإيقعوا تسمعوا الكلام ده بالمعنى ده إنما لما نأخذ الحاجات دي دي حديث للرجاء علشان الواحد لما تكثر عليه ذنوبه ويستشعر أن الدنيا مسدودة خالص والرؤية مسودة يستشعر أنه في الآخر خالص ليه رب كريم رحيم هو أرحم الرحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى حتى لو زنوبك بهذه الكثرة قادر على أنه يغفرها بس انت حقق المعنى في قلبك ومنها أيضا حديث عن سليمان بن يسار رضي الله عنه عن رجل من أنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نوح لابنه إني موصيك بوصية وقاصرها هقول لك خلاص وقاصرها لكي لا تنساها كلمتين مركزين علشان يتحفظوا اوصيك باثنتين وانهاك عن اثنتين اتنين واثنين اما اللتان اوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه وهما يكثران الولوج إلى الله عارف لما انت تيجي تقول السكة مقفولة ايه اللي يدخلك على ربنا قال له الحكتين دول يكثران الولوج إلى الله عز وجل ودول يستبشر بهم الله ويستبشر بهما خلق الله من الصالحين أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو كانت حلقة قسمتهما ولو كانت في كفة وزنتهما لو وزن كده لو كل السماوات والأرض دول وفيهم لا إله إلا الله تقسمهم مصير ولو تحطوا في كفة ووضع في الكفة الأخرى السماوات والأرض وما فيها لَوَزَنَتْ عَلَيْهِمَ لَا إِلَهَا إِلَّهَا الله مش كده حديث البطاقة لما الراجل يقعد كده يبص يلاقي الصحيائف قدامه مد البصر انت فاهم الكتاب بتاعك هيبقى قد الكتب بتاعتنا دي لا ده الكتاب مد البصر يعني انت مسك قدامك الكتاب لغاية آخر ما تشوف الكتاب ده كله فانت بقى مكتوب عليك دقيقة بديقة دقيقة بديقة ايه ثانية بثانية اقل من كده كمان كل ما انت وهنا انت كذا وهنا كذا عشان كده بيقول مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فلما يوضع لي دول كلهم يبصوا يلاقي تسعة وتسعين سجل كلهم مدة البصر ويتحطوا في الميزان وكلهم خطايا وكلهم بلوي سودة بعدين تطلع له بطاقة من تحت العرش بطاقة طب دي تيف في الجبال دي كلها ولو ما هذه البطاقة هذه البطاقة كان فيها, فيها لا إله إلا الله قالها صح وحسها صح فإذا وضعت في كفة طاشت لها 99 سجل محطوط تزن بطاقة لا إله إلا الله كل دول بس أنت تعمل بلا إله إلا الله احنا فاكرين في الأول خالص لما قلنا شروط لا إله إلا الله السبع شروط المعاني دي تبقى عندك بجد عندك يقين وعندك بجد محبة لله سبحانه وتعالى ومتقبلها وكن على علم راسخ فيها ومذعن لله سبحانه وتعالى ومستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى المعاني تبقى متحققة في ألبك فتزن فالشاهد قال له أوصيك بلا إله الله أدي أول وصية لأنها تصنع كل ذلك وأوصيك التانية بقى بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق يعني دعاء الخلق وثناء الخلق وعبادة الخلق فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق يعني أنت مش داري يمكن بسبحان الله وحمد دي ببعت لك رزق ورزق ده في كل حاجة عافية ربنا سبحانه وتعالى جعلها في جسدك مرض لو أنت النهاردة رحت عملت تحاليل وبتاع يقولك ده أنت كنت معرض أن يحصل لك مش عارف ايه بس سبحان الله ده كانت هتعدي عليك النوبة قلبية بس حصل كذا قلت سبحان الله عفيت بعت لك الرزق وهو مش رزق فلوس وبس ربنا سبحانه وتعالى كشف عنك سوء كان حيب لو أنت مشيت دلوقتي لسه حدثة حصلة قبل ما تمشي بدقتين لو كنت في الموقف ده كان زمان عربيتك خبطت في العربيات اللي تتعامل في حدثة عافي ابنك ممكن النهاردة يسلط عليه صاحب سوء فربنا سبحانه وتعالى أنت بسبحان الله وبحمد اللي قدتها دي عافى الولد ان هو ما يلتزمش بالناس دي ولا أنه يصلح بالناس دي فعافاك شفتوا الرزق احنا عايزين نفهمه بشكل اكبر فقال له وبها يرزق الخلق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه اثنين ابعد عنهم تمام الاتنين دول يدمروا دينك ايه هما؟ قال أنهاك عن الشرك والشرك بمعانيه الشرك بمعانيه في شرك اسمه شرك المحبة وفي شرك اسمه شرك التوكل وفي شرك اسمه شرك الخوف بتخاف من الناس أو بتخاف من خلق الله ناس بتخاف من الجنة أكتر ما بتخاف من ربنا وناس بتتوكل على قدرتها وعلى محسوبيتها وعلى وساتها أكتر ما بتتوكل على ربنا دي شركيات هو الشرك بس إن أنت حطع بيتغير ربنا وإن أنت حتقول إنه المسيح ابن الله وعيسى ابن الله و... ونسحة تتخذ الأوثان مش المعنى ده ده في شركيات خفية. الشرك أخفى من دبيب النمل. فتأخذ بالك أدي الشرك. والتانية الكبر الكبر اللي يقطعك عن الحق الكبر أنا قاعد أقول من هنا للصبح وانت عندك كبر فتدفع الحق ده يعني مش لازم يعني كده مش عايز تتقبل الكلام ده إذا ما يجي يتقل لك اتق الله الحكم الشرعي في الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا وانت أصلا خلاص متعود على ده ما ينفعش تعمل كذا ما ينفعش تحط فلوسك في بنك ما ينفعش تختلط اختلاط فاسد ما ينفعش تعمل كذا الناس كلها عايشة كده هونتوا هتقفلوها في فوش ليه بقى الكبر عشان كده قال له بطر الحق هو غمط الناس الناس بتفهم ان الكبر اللي هو غمط الناس بس اللي هو بيبص للناس من فوق يا جماعة لا الاخطر بطر الحق لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقل ذرة من كبر شاهد الحديث طبعا ان سبحان الله سبح يرزق بها الخلق وهي عبادة الخلق وعن مصعب ابن سعد حديثه مسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ مش عارف تعمل لك رصيد؟ مش عارف تدي كل يوم ألف حسنة؟ قال فسأله سائل من جلسائه وكيف يكسب أحدنا؟ بص أساليب النبي التربوي يعني النفس البشرية أنا النهضة لو جيت أعدت معك قلت لك مش عارف تكسب لك ألف في اليوم؟ ألف في اليوم؟ طب قول لي ازاي؟ دلني. هو كده فتشتهي النفس. أنه دلني على الطريقة. فقال له كده مش عرفت كيف ألف حصنة؟ قال له يعني هي ألف حصنة سهلة؟ طب قول لي ألف حصنة سهلة ازاي؟ قال وكيف يكسب أحدنا ألف حصنة؟ قال يسبح مئة تسبيحه. فتكتب له ألف حصنة وتحط عنه ألف خطيئة. تقول سبحان الله سبحان الله بس كده هنا مئة تسبيحه. 100 تسبيحة تصبح 100 مرة تكسب 1000 حسنة وتتشهل عنك 1000 خطيئة عايز أسهل من كده عشان كده الصحابة لما سمعوا الأحاديث دي كان أبو غريرة يسبح الله 12 10 ألف تسبيحة 12 ألف قالوا معنى ألف يعني قال لأنها كانت ساعتها انت عارفين فيها اسمها الدية عند القتل الخطأ ودي معناها أنه الإنسان ده بيقدر بمال الدية 100 من الإبل لو واحد قتل واحد غلط المفروض أنه أهل القاتل بيسموها العاقلة بيشتركوا كلهم ويدفعوا له الديه. إلا إن يكون أهل المقتول يعفو فقد إيه الدية؟ مئة من الإبل فكانت بتقدر على عهد سيدنا أبو هريرة بـ 12 ألف درهم فهو قال لك أقل حاجة لما حاجة أتصدق تصدق بدرهم ده أقل عملة في الوقت ده فأقل حاجة درهم طيب أنا عايز أعطق نفسي يبقى أنا وزني كام يا رب أنا 12 ألف درهم طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه على كل تسبيحة صدقة وعلى كل تحميدة صدقة لما قال أن الواحد فيه 360 مفصل فالمفترض أنه يسبح فايه اللي يعمل قال له على كل تسبيحة كأنه تصدق بصدقة التسبيحة صدقة والتحميدة صدقة طيب يبقى التسبيحة صدقة وفي نفس الوقت قال صدقة درهم يبقى أنا لو عملت 12 ألف درهم أعمل لهم 12 ألف تسبيحة يبقى أنا كده اشتريت نفسي عند ربنا النهارة شفتوا كانوا بيعملها ازاي من هنا كان يسبح عشرة ألف وقال وكان يعقد لها عملا حاجة زي المسبحة كده كان يعقد لها عقدا علشان يأتي بها وأورد ذلك ابن رجب في لطائف المعرف فشوفوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللي هي البقيات الصالحات لأن أقول هذا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها إن شاء الله النهاردة تبقى من أغنى أغنياء البلد في لحظة يقول والله لو قلت دول أحب إلي من أنا يخش رصيدي الدنيا بما فيها وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الفاتح صحيح مسلم وأيضا هذا الحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأي هنة بدات عايز تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر عايز تقول سبحان الله الحمد لله أكبر إلا إلا الله أكبر لا إله إلا الله عايز تقول إذاي من تتي بس المهم تجمعهم عايز تقول سبحان الله وتعطوا لها شوي تقول الحمد لله شوي وعندن لا إله إلا الله شوي وعندن الله أكبر ما فيش مشكلة لا يضرك بأي هنة بدات وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه إسناد حسن وحسنه الألبان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا سيدنا أبو شغال في الفلاح فعاد بيغرس فقال يا أبو راشد ما الذي تغرس بتعمله شوفوا ما فيش موقف النبي صلى الله عليه وسلم يعدي من غير ما يربط قلوبهم بالآخر ما فيش موقف كده يمر على جدي أسك يقول لهم إده إيه إيه اللي انتوا شايفينه ده يقولوا ايكم يأخذ هذا بدرهم تشتري ده خروف متفسخ في مزبالة نشتري ده لا ده ده متفسق. ما ينفعش يقول لهم آه لا الدنيا أهون وعلى الله من هذا عليكم طول الوقت بهدي رسائل هنا سيدنا بغرير قاعد بيغرس فيقول لهم أنت بتغرس إيه؟ فيقول غراسة شغل فلاح قال ألا أدلك على غراس الخير أقول لك على غرسة أحلى وأفضل خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة أربع شجرات بالأربعة دول سبحان الله شجرة الحمد لله شجرة لا إله إلا الله شجرة الله أكبر شجرة شجرة في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به قال لقيت إبراهيم الخليل فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام سيدنا إبراهيم ده حبيب إلى قلوبنا جميعا فقال أقرئ أمتك السلام وعليك السلام يا نبي الله وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وفي بعض الروايات زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نختم بهذا الحديث الماتع الرائع في الأج واسمعوا بقى الأجر العظيم للي بيسبح الرحمن أدية حديث من حديث أم هانة رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت سني أنا تعبت وأن مش هقدر أنا بقى أعمل العبادات التئيلة دي قد كبرت سني وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسا أعمل إيه بقى وأنا كده أعدى مش هقدر أنا أتحرك ومش هقدر أعمل الأعمال الكبيرة دي فقال سبحي قد بعلك معي وعده عشان الأجر في الأخير قلص حيبقى ديه سبح الله مئة تسبيحة دي أجرهم أديه هنالسى قيبين دلوقتي مئة تسبيحة دول ألف حسنة وتشيل ألف خطيئة هنا بقى قد أجر أكثر قال فإنها تعذل لك مئة رقبة تعطقينها من ولد إسماعيل دي تاخد عليها إيه الفايدة يعني أنا كأني أعتقت مئة رقبة أيوة ما هو الجزاء من جنس العمل فإذا كانت دي بتوزن عند ربنا مئة تسبيحة بتوزن كأنك أعتقت مئة واحد كأنك بتقول له يا رب ده القربان أعتق رقبتي أنا بقى بقى دلوقتي دول كأني أعتقت بيهم ميت واحد أنا بقى أتعتق بي يا رب فوانت بتقول تسبيح تنوي النيادي مش هما دول يا رب بيعضلوا ميت رقبة كأني تصدقت بيهم أعتقتهم طب يا رب أنا بقى أتعتق من النار يبقى دي قدام دي آدي أول حاجة. قال وحمد الله مئة تحميدة فإنها تعضل لك مئة فرص مسرجة ملجمة تحملين عليها أو يحملوا عليها في سبيل الله كأنك جهزت ميت فارس في سبيل الله بالجهاد وتاخد سؤهم طيب وكبر الله مئة تكبير فإنها تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة كأنك جبت النهاردة ميت جمل وضحيت بهم في سبيل الله وهلّل الله مئة تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيتي يبقى اليوم ده اللي خد رقم واحد عند ربنا اللي عمل دور سهلا يا جماعة كلهم سبحان الله مئة مرة الحمد لله مئة مرة لا إله إلا الله مئة مرة الله أكبر مئة مرة تبقى أنت كده رقم واحد عند ربنا خلاص يبقى واجب عملي على اسمه السبوح إن احنا نتواصل طول عمرنا بأن نأخذ بمثل هذه التسبحة لا سيما ما ذكرناه على الأقل نتعاهد على التسبيح مئة مرة والتحميد مئة مرة والتهليل مئة مرة والتكبير مئة مرة عشان ينلنا شيء من هذا الأجر أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ولا إلى النار مصيرنا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلوا السخائم صدورنا اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم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 اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استرعوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم